والله يا حبيبي حبيبي ليه البعاد بعد الصفا والوداد علمت عيني الأسى وعرفت ألمًا لي ويا الوداد علمت عني هذا وعريت ألم اليوم. واحد دون الانام في حب جهل انت ويا حبيبي, حبيبي I being in Vi bæger for velsignelse, og حبيبي عود ليل فتأمرن شمع قصو مغنانا ذهرون تويا حبيبي. في طوب قلب ظلم شرب العذاب ويرتوا يا غن ردد في <تصفيق> حب قلب ظلم في بل أُبُ غَلْبٍ ظَلَمٍ شِرْبَ الْعَذَابِ وَارْتَوَى